بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. فأصابتكم مصيبة الموت. مصيبة الموت كل نفس ذائقة ما إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع خلق الله جل وعلا الخلق وقسم الناس قسمين منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم قسمهم إلى قسمين وقبل أن ينفخ فيهم الروح قسمهم إلى قسمين يوم أن نزلوا إلى هذه الحياة جعلهم صنفين ويما حضرتهم الوفاة جعلهم فريقين ثم جعلهم في القبر كذلك ثم يوم القيامة لا دار إلا الجنة أو النار فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم قرأوا في جنة عالية بطوخها ذانية <تصفيق> كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ثم يوم القيامة لا دار إلا الجنة أو النار إلا الجنة وأما أو النار. من أوتي كتابه بشمال kitabiyan ولم lam ما ma hisabiyan ya layta أخبر الله جل وعلا في كتابه أن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يسمعون وأكثر الناس لا يفقهون بل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكنه أخبر عن النفر المطيع فقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور لكن كل الكون مطيع لله وإم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحان لذلك عندما تقرأ أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك السماء وحق لها أنت ما فيها موضع أربعة فابع الا وملك ساجد لله جل وعلا فلا يتوحشنك قله ولا يغرنك كثره الهالكين يغرنك كثرة الجميع يسمع المؤمن يسمع والكافر يسمع الطائع يسمع والعاصي يسمع ولكن السمع سمعان سمع استجابه وطاعة لله جل وعلا سمع لا يسمع تلك الثمرة ولذلك جاء أولئك النفر ليقول لربه جل وعلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كن الحقيقة أنهم كانوا يسمعون وكانوا يعقلون بدليل أن منهم من فجر الزرة وفنع الصاروخ وذهب إلى العوالم الأخرى والكواكب الأخرى أي سمع وأي عقل ذلك الذي لا يهدي إلى الله جل وعلا الله جل لما وعلا. نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم أينا نفسه لم يظلم كلنا الآن عندنا طموحات وعندنا أمنيات وعندنا أفكار غدا أصنع العام القادم أصنع يفكر ويقدر يدبر. ولكن هل علم تدبير الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون, ولا يستقدمون كل واحد منا سيوقف أمام الله جل وعلا ويسأل عن الصغير والكبير. لن يستطيع أن يخفي شيئا لأن الله تعالى قال ويوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كم من رجل نام ولم يقم من نومه وكم من خارج من بيته لم يعد إليه أبدا وكم من متكلم لم يتم كلامه لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا الموقف ولمثل هذا المكان ولمثل هذه الحفرة الضيقه فليعمل العاملون وليستعد المقصرون وليعلموا أنهم غدا بين يدي الله موقوفون ومسؤولون فليعدوا للسؤال جوابا بين يدي الله موقوفون ومسؤولون فليعدوا للسؤال جوابا